أحسن الله ل إ يقول ك وبرك فيكم م ي السائل عبر ا ل ش ب ك ة ما هي الطريقه المثلى في د ر ا س ة المتون ا ل ش ر ع ي ة هل هي بحفظ الطالب ل م ج م و ع ة من المتون ثم ي أ خ ذ الشروح عليها متى تيسر له أ م يكتفي بمتن واحد لا يتجاوزه حتى يضبطه حفظا وشرحا لا المتون بمثن متن ويحتاج و م ث ل في النحو و م ث ل في الحديث و م ث ل فيما يتعلق ب ا ل ع ق ي د ة ي ح ر ص ان يقرا من هذا و هذا واهم شيء ان يحرص على حفظ ما يتعلق باداء العبادات خ ي ف ي ه ت أ د ي ت ه ا حتى يعبد الله عباده م و ض ح ة في و ص و ل ه ا